ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ى أ ل ا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة حاضره تديرونها بينكم, تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أ ل ا تكتبوها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 ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ك ا ف ر ي ن